بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون حُبًّا حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا, دكا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 فَيَوْمَ إِذِ ٱلَّآ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَٰٓ أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَٱدْخُلِى فِى عِبَادِى وَٱدْخُلِى جَنَّتِى بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أذراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة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 ما ودعك ربك وما قلى وللآخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى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 ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفع مالك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم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 فمَا يكَذذبكَ بعد بدينين لَسَ الله بأَحكمِ الحكمين بسمِ اللههِ الرَّحمَ الرحيم اقررَ بسمِ رَّكَ الذي خَلَقَ خَلَقَ الإِسَانَ مِن عَلَقَ اقررأ وَرببّكَ الأكْرم الذي علممَ بالالقَلَ.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 تقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية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 تيههم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ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 يحسب أن ما له أخلدة كلا لينبذن في الحطمة وما أذرا كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة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 بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم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 ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون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 ilah innaas min sharzi alwasu asil khan nas eladzi yu wasu su fi sudur innaas min aljinna teo alnaas sadaq Allahul